بالنسبة للبرامج الحسد، الحسد كما قلنا، الحسد طبيعة الحسد طبيعة الحسد أنه ناجم وأنه في حرارة وأنه يعني هي عبارة عن موجات نارية حرارية تعمل على تسخين الجسد تعمل على اتلاء في الأنسجة تعمل على اتلاء العضلات تعمل على على على, على على على على إصابة العظام الحسد يولد أمراض خفيفة لأن طبيعة الحسد طبيعة سمية. طبيعة الحسد ان تخلق فيروسات مناسبة جدا لخلق أمراض منها منها مرض السلطات. ولا والعياذ بالله. فالحسد يجب بداية أن يبرد الجسد. من أصيب بحاجة يجب أن يبرد الجسد لأنه يحاول يقلل من درج حارة الحسد. إذا قل درج حارة الحسد تمكن منه بهدي الله رب العالمين حتى من الشيطان السيلطاق. يجب تبريد الجسد عن طريق الغسل او عن طريق رش الجسد برشاش ماء مرقي او ماء زهر او ماء مع ماء ورد فيقوم برش جسده يعني يأتي من يقوم برش جسد هذا المصاب بشكل مثلا اربع مرات ثلاث مرات خمس مرات في اليوم مع مع رفع الاذان تحاول ترفع الاذان وانت ترش في جسمك بماء بارد فتبريد الجسد امر مهم جدا في علاج الحسد ومن ثم تقوم بالاستفراغ عن طريق احد الخلطات تقوم بالاستفراغ لخروج الاخلاط الحسديّة التي تكونت في في في البطن ومن ثم تبدأ في تلاوة القرآن او سماع القرآن او أخذ برد من القرآن هذه ثم يأتي موضوع الزيت زيت الزيتون مفيد ولكن ليس بداية يعني بداية لا تأخذ زيت الزيتون في جسمك وانت محسود أن أنت عارض الزيت يولد أصلاً حرارة مع حرارة الحسد فقد لا تطيق هذا الأمر وتنف منه. فأنت برد الجسم اولا ثم بعد ذلك استخدم زيت القران وإن شاء الله الأمر سيكون في خير بإذن الله. نعم.